اليوم يوم قصاصي تزاح فيه نواصي بحد سيفي وإلا وابل من اليوم يوم قصاص تجاح فيه نواصي بحد سيفه والا بوابل من الرصاص اليوم دق الاعدي في محصناته الصيص اليوم قطف رؤوس عن باقتناص اليوم دق الاعدي في محصناته الصيص اليوم قطف رؤوس بنينا عن باقتناص يوم يوم قصاص تزاح فيه النواصي بحد سيف وإلا جواب لكل باغ وعاد وكل نذل وعاص قد جاء سيفي ينبي للطعن ما من مناص لكل باغ وعاد وكل نذل وعاص قد جاء سيفي ينبي للطعن ما من مناص اليوم يوم قصاص تزاح فيه النواص بحد سيف وإلا بوابل من رصاص الكتم وأنك واد وذبح ذاكى اختصاصي أمام رمحي تداعى جيوشكم في انتكاصي الكتم أنكى وادها وذبح ذاكى اختصاصي أمام رمحي تداعى جيوشكم في اليوم يوم قصاصي تزاح فيه نواصي في حد وإلا قصاصي بوابن من رصاصي اليوم يوم قصاصي تجاح فيه النواصي بحد سيفي وإلا بوابن من رصاصي أمام خيري أسود على المنون حراسي في القتل ترقوب نصرا به سمت الخلاصي من الموت خلدا مفيه أي انتقاصي وتحت ظل القنر يسق قد رأت والخراسي أمام خيري أسود على المنون حراصي في قتل توقوب نصراً به سمد الخلاصي ترى من الموت خلداً ما فيه أي انتقاصي وتحت ظل القدر يسمى قدرات والخلاصي اليوم يوم القصاصي